إن الله ومذلكتهم صدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أفضل أفضل الله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 أشهد أن علي العبكة الله حي على یا نصده یا اخلاق حيا على خير لا اله الا الله